حافظوا على الصلاة والصلاة المساقة قوموا لله قانتين فإن خفت فرجالا أو ركبانا فإذا أمن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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوث حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون